بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين شبكة, شبكة الطريق, الطريق إلى الله وعيت الله, الله تقدم لكم المخيم, المخيم الصيفي, الصيفي لأقسام الإخوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه اليوم الدين طيب يا إخوة إن شاء الله سبحانه وتعالى طبعاً كان في النية يعني كما علمتم شرح كتاب الشيخ ياسر شيخنا الحبيب إن الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد. كتاب من الرحمن لكن صراحة يعني لا فيكم الحضور العدد طبعا ما يشجع وحيكون الوقت بنفسه في شيء من الأهمية فصراحة ما أدري طبعا لاني كنت نويت ان اليوم يعني نبدأ أو نعمل عمل الله سبحانه وتعالى فجريانا عن النيه حناخد مقدمة إن شاء الله سبحانه وتعالى او مدخل لدراسة العقيدة تمام وان شاء الله سبحانه وتعالى طبعا انا في البدء ما كان عندي رغبة ان انا اشرح كتاب الشيخ ياسر لان الشيخ حفظه الله ما ترك لاحد بعده كلاما يعني الشيخ شرح الكتاب هو المؤلف للكتاب المثن الاصلي وشرح الكتاب عدة مرات والشرح قبل الاخير خرج في ثوب رائع في كتاب مجلد كبير ولو ملحق ايضا في حجم صغير المجلد الكبير تروح ما يزيد عن 400 صفحة فالشيخ ما شاء الله وقت الله بالله لم يترك شاردة ولا واردة الا تكلم فيها في الكتاب باسلوب مبسط فطبعا ما ينفع مثل يتكلم بعد كلام الشيخ يعني. فهنطلب من الاخو ان هم يشتروا كتاب شرح المنة في اعتقال اهل السنة ويبدأ انهم يذكروا ويتقنوا واللي ينتهي منه او اللي ينتهي من عدم من عدد ابواب معينة يتم عمل اختبار وامتحان له في هذه الابواب تمام ها ما رأيكم اخو اخوات اشتري الكتاب والشيخ يصل له تفديلات للشرح الصوتي طبعا الشرح من الشيخ غير الشرح مني طبعا واللي ينتهي من عدد أبواب معينة مثلا ينتهي من باب الأسماء والصفات مثلا مع أبواب التوحيد يأتيه ويتم عمل اختبار ليه في الكتاب حتى يتم الكتاب كله وتكون فيه اختبار عام في نهاية الكتاب حتى نضمن ان الأخ أو الأخت أثقا مسائل الكتاب ها تمام كده طيب خيب اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى حناخد مفاهيم عامة أو مدخل لدراسة العقيدة وحيكون كلامنا من كتاب المدخل إلى دراسة العقيدة الكتاب قيم بصراحة يعني وانطحي يعني وبسيط وان وقد يعرفه بعض طلبة علم المتقدمين، يعني لا يزيد عليهم في المعلومات أو العلم شيء، لكن الكتاب بالنسبة للمكتبئين جيد في بابه هو تأليف الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي باسم كتاب مدخل إلى دراسة العقيدة أو مدخل إلى دراسة العقيدة الإسلامي. هنأخذ بس إيمان صورات من الكتاب إن شاء الله سبحانه وتعالى تمام طيب يقول الشيخ الكتاب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أشرف العلوم على الإطلاق العلم بالله عز وجل لأن أشرف العلم مبني على شرف المعلوم طبعا هذا أصل عند العلماء أن العلوم مراتب وأشرف هذه العلوم ما كان ناتجا أو مبنيا على شرف الشيء الذي يتم العلم به يعني مثلا لو تكلمنا عن الفقه ايه موضوع الفقه مثلا الأحكام الشرعية لو تكلمنا عن القرآن موضوعه كلام الله عز وجل لو تكلمنا عن الإيمان موضوعه قضايا الإسلامية. لو تكلمنا عن التوحيد والمعتقد مثلا موضوع العلم بالله سبحانه وتعالى. قال والله تعالى أشرف معلوم، فالعلم به إذن أشرف العلوم، وهو أفضل ما أدركته العقول وانتاطت عليه القلوب. وتحصيل هذا العلم الشريف من أوج الواجبات وأهم المهمات والأهم المهمات، ولهذا أمر الله به قبل القول والعمل. فقال فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك المؤمنين والمؤمنات طبعا وهذه الآية بواب عليها الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى قال باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فطبعا كان الأمر هذا من الله عز وجل كان الأمر هذا من الله عز وجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بالعلم فمن ذلك أولى أن يكون هذا الأمر لجميع المسلمين المكلفين بعد الرسول صلوات الله عليه وقال ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله تعالى في مقدمة شرحه على العقيدة التحوية تكلم على التوخيد والمعتقد في الله عز وجل قال وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع ولهذا سمى الإمام أبو حنيف عليه رحمة الله تعالى ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين سمها باسم الفقه الأكبر وحاجة العباد يقول إذن عبدالعز الحنفي وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة لأنه لا حياة القلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا أن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله ويكون مع ذلك كله أحب إليه أحب إلى النفوس مما سواه ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر مخلوقاته طبعا دايذا كرر كلام بشكل إسلام تمي عليه رحمة الله تعالى لما قال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها جنة فمن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة يعني بها جنة الإيمان وجنة العلم بالله عز وجل والعلم بأسمائه عز وجل وبأفعاله وصفاته سبحانه في عليئه ايضا كان يقول عليه رحمة الله على شيخ الإسلام ماذا يفعل أعدائي بي فجنتي بين صدري أينما رحت فهي معي فقتلي شهادة ونفي سياحة وحبس خلوة داخل ربي وكان أحد السلف ذات يوم قال بكى فسأله من معه ما الذي يبكيك قال أخشى أن أخرج من الدنيا وما عرفت ربي. فقال ويلك انا تعرف ربك قال يا هذا ليست هذه المعرفة أعنيها ما المعرفة اللي هي الخالق الرازق المعرفة العادية اللي عرف أي إنسان حتى الكافر يعرف هذا. قال الله عز وجل في القرآن ولئن سألتهم من خلقت سماوات والأرض ها هتكون إجابتهم الله لكن مشركون في العبادة لكن هو يريد المعرفة القلبية يريد المعرفة الحقيقية يريد المعرفة التي تقتدي القرب من الله عز وجل يريد المعرفة التي تزرع فيه الخوف والشوق والمحبة والتبجيل والتعظيم لله سبحانه وتعالى هذا إلى هنا انتهى كلام ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله تعالى وعلم الاعتقاد أو علم التوحيد أو علم الإيمان له أسماء متعددة ويشمل أو اسم الأكاديمي علم العقيدة علم العقيدة طيب العقيدة أو علم الاعتقاد هذه الكلمة مأخوذة من العقد يقال عقد الحبل إذا ربطه طب العقد هذا في لغة العرب يعني الربط والجزم شيء ربط عليه القلب وجزم به القلب يقينا لا شك فيه وفي الاصطلاح عرفه العلماء قالوا حكم الذهن الجازم حكم الذهن موجود في الذهن أو القلب جازم لا يقبل نقاش لا يقبل زعزعة لا يقبل شك تمام ثم استعمل في عقيدة القلب بعد ذلك أو تصميمه على أمر جازم وطبعا السلف لهم عدة كتب استخدموا هذا الاسم مثلا ككتاب أبي بكر إسماعيلي اعتقاد أهل السنة أو الكتاب البرهقي عليه رحمة الله تعالى الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد او ايضا لمعة الاعتقاد لابن قدامة عليهم رحمة الله جميعا تمام؟ طيب من اسماء علم التوحيد او علم العقيدة ايضا علم السنة من اسمائه السنة طبعا السنة في لغة العرب يعني السيرة والطريقة كلمة السنة معناها السيرة والطريقة لما اقول سنة النبي يعني سيرته وطريقته صلى الله عليه وسلم وفي صلاح العلماء هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتقادات والأقوال والاعمال. تمام واضح كده هاي طيب السلف بعد ذلك استخدموا كلمة السنة يعني الاعتقادات السالمة من البدع والشبهات تم تحديد الكلمة نفسها واختص كلمة السنة بأنها الاعتقادات السلمة من البدع والشبهات طبعا هذا المسمى جاء لما دخل أهل الأهواء والبدع وأهل الكلام والمنطق في الكتابات الإسلامية وأدخلوا عليها بعض الأمور التي هي خارج الإسلام وهمما سموا كتبهم بالسنة كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل أو كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل عليهما رحمة الله تعالى أو كتاب السنة لابن أبي بكر كتاب السنة لأبي بكر لأفرم أيضا هذا العلم يسمى علم الإيمان يسمى علم الإيمان طيب قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن ثم نتعلم القرآن فنزاد به إيمان. تعلمون الإيمان قبل القرآن كان يلقنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان وعندنا مثال واضح على ذلك حديث جبريل عليه السلام الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الصحيحي بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طرى علينا رجل غريب لا يرى شديد ويضي الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد فجاء حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى ركبته إلى ركبته وضع كفته على صفضه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة حج البيت قال صدقت فعجبنا له يقول عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيري وشر قال صدق قال فأخبرني عن إحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى هو يراك قال فأخبرني عن ساعة قال فأخبرني عن أمرتها لأخر الحديث فهذا من في أخر الحديث لما انصرف جبريل عليه السلام وكان جاء متمثلا في سورة رجل آدمي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه أو قال لعمر تدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلى قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم يعني لم يكن أيضا كمان النبي فقط من يعلم الصحابة لكن كان ربما يأتي جبريل حتى يعلمه طبعا هذا من أساليب التعليم التعليم بالسؤال والجواب قد يسأل المرء سؤالا وهو عنده الجواب ولكن لما يرى من الفائلة في سماع الحاضرين إجابة لهذا السؤال تمام طيب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه العقيدة والإيمان ويعلمهم ما يعتقدونه في ربهم سبحانه وتعالى كما جاء مثلا في حديث الجارية التي أراد أن يعتقها أحد الصحابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله؟ قالت السماء يعني فوق السماء يعني قال ومن انا قالت أنت رسول الله قال يعتقى فانها مؤمن هذا من اساليب ايضا التعليم التقريري طيب معنى الإيمان لغة في لغة العرب التصديق مطلق التصديق وفي الاصطلاح اللغة يعني اللغة العربية أما للاصطلاح فهذا يكون تعريف الصلاح عليه العلماء أو العلم قديما أو حديثا حتى يعرفوا هذه الكلمة فاصطلاح العلماء على تعريف الإيمان بأنه التصديق القلبي بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فرقا هذا في الاصطلاح حين أخذنا الحديث النبوي الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حديث جبريل بأنه عرف ان الإسلام هو الأعمال الظاهرة نطق الشهادتين وعلى الصلاة والصيام والحج والذكاء وعرف الإيمان بأنه الإيمان بالله والملئكة إلى آخر ذلك ولكن لما يطلق الإيمان فيراد به قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان إطلاق يراد به الثلاث معن لذلك قال العلم يقول أن الإيمان والإسلام إذا افترق اجتمعه وإذا اجتمع افترق بينهم عمود وخصوص بمعنى إيش لو تكلمت أنا قلت لك عرف لي الإسلام والإيمان إذا فلكل منهما معنى خاص به ومعناهما متغير عن الآخر لكن إن قلت لك عرف لي الإسلام تخبرني أن الإسلام إيمان بالله عز وجل واليوم الآخر وكذا وكذا وتذكر التعريفين وتذكر معهم أركان الإسلام لو قلت لك عرف لي الإيمان مطلق يبقى معاه قول اللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان تمام؟ ايضا امام احمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى وابن ابي شيبة ولماندة كلهم لهم كتاب يسمى كتاب الايمان اختص هذا الكتاب بامور الايمان والغيبيات والالهيات والنبوات واصول الايمان الست طبعا بمناسبة ما ذكره الرسول صلى الله عليه في حديث جبريل الطويل يسمى وتسمى بأصول الإيمان أصول الإيمان ستة إيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والأنبياء والقدر خضر وشك تسمى أصول الإيمان الستة طيب معنى الأصل يعني إيه؟ معنى كلمة الأصل يعني إيه؟ كلمة الأصل في لغة العرب هو ما ينبني عليه غيره كأصل جدار أو أصل الشجرة يقوم عليه غيره وينبني عليه أقول أنا أصل الجدار يعني ما قام عليه الجدار من الأرض وفي هي هذه الاعتقادات العلمية التي تنبني عليها جميع العبادات العملية والقلبية واضح كده وهذا من أسماء برضو من أسماء العلم التأخيدة وعلم العقيدة علم الأصول نرى مثلا للكائي مثلا سمى شرح كتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنة نرى الإمام الطلمنكي عليه رحمه الله تعالى من كبار اهل السنه له كتاب اسمه الاصول خاص بالمعتقد وقضايا الإيمان ويسمى ايضا هذا العلم علم التوحيد علم التوحيد وهذا هو الاشهر يعني اشهر المسميات في هذا الزمان علم التوحيد او علم العقيده طيب معنى كلمه التوحيد في, في الامور الشرعية او في العلوم الاسلاميه التوحيد في لغة العرب هو جعل الشيء واحد جعل الرجل شيئا واحد فهو موحد يبقى التوحيد جعل الشيء واحد فكل من جعل شيئا واحدا فهو موحد تمام ومأخوذ من وحد يوحد توحيدا ها واضح يا اخوان لغاية كده آه. جعل الشيء واحدا فهو موحد واضح يا اخوان طيب في الاصطلاح والاعتقاد بوحدنية الله سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأنه ليس تمثلي شيء سبحانه وتعالى اتفرد بالرزق الاعتقاد بالوحدنية دوت <تصفيق> بالله عز وجل في ذاته أنه واحد في ذاته وفي صفاته ما ذكره الله عز وجل في كتابه وعلى لسان الرسولي صلى الله عليه وسلم وفي أفعالي بأنه منفرد بالتدبير والخلق والإحياء والإماتة ونفع والضرب إلى آخر ذلك تمام؟ أيضا هذا المصطلح كان مستخدم عند السلف قديما ابن مندى أيضا له كتاب اسمه كتاب التوحيد ابن خزيمة له كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل وأيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب له كتاب اسمه بكتاب التوحيد فكتلوها مصطلحات بشيء واحد وهو أمور الاعتقاد التي تختص بالإسلام طبعا هذا العلم علم التوحيد والعقيدة والإيمان دخل عليه من الدواخل ما جعل أهل البدع وأهل الأهواء والكلام والفلسفة يطلقون عليه مسميات هي عندهم صحيحة لكن هي على ميزان الشرع باطلة بل من ابطل الباطل أيها بالله من منهم من يسميه علم الفلسفة منهم من يسميه علم الكلام طبعا كل هذه الأمور وكل هذه المسميات, المسميات دخيلة على الإسلام ليست من الإسلام في شيء ولكن لما تعلموا المنطق وإسلوب المناطق في إثبات الإلهيات والنبوات وكذا استخدموها في إثبات أمور المعتقد الإسلامي فأخذت نفس التسمية كلمة الفلسفة أصلا كلمة يونانية هي عبارة عن مقطعين أو كلمتين فيلو صوفيا فيلو يعني محبة وصوفيا يعني حكمة يعني محبة الحكمة فهو حكيم طيب الأمر عند الفلاسفة المعتمد عندهم العقل المعتمد عند الفلاسفة العقل ما لهم أي دخل او أي حاجة إلى الوحي المعصوم المنزل من رب السماوات على رسوله وأنبيائه الكرام عليه السلام جميعا وما لهم أي حاجة إلى الأنبياء فترى حتى من كثير من الفلسفة اليونانيين كانوا يسمون أو كانوا يقولون بأن نبوات مكتسلة النبوات يعني مرتبة النبوة أو مرتبة الرسالة مكتسبة يعني أي إنسان أو أي شخص يستطيع أن يصل إلى هذه المرتبة بالترود نفسي نفسه وبالتأله والعبادة أن هو يختلي وينقطع عن الطعام والشراب ويعزد نفسه وينزع الشهوات من داخلي حتى يرتفع إلى مرتبة يصير فيها رسولا أو نبيا وكانوا يقولون أن الملائكة إنما هي أثكار خيالية تتجسد في الخارج عند شفافية الوطن هذا كلام باطل كلام ما يقبله عقل سليم أصلا شاهد الأنبياء أو عاصر نزول الوحي على أنبياء الله عز وجل أوراء المعجزات يحدث على أيدي الرسل والأنبياء عليهم صلوات الله فجمعي. تمام؟ أيضا يسمى هذا العلم علم الكلام علم الكلام من اسمه ظهر معناه وعبار عن محاولة حتى وإن كانت ناجحة في نظرهم فهي فاشلة في الأصل لأن ما بنى على باطل فهو باطل هي محاولة لإثبات العقائد الدينية بالطرق العقلية وهذه العلوم الكلامية قائمة على منطق أرستو مجرد عقل محب يحاول أن يصبب به على قائد والأمور الغيبية وهذا العقل لم يطلع على الغيب لا اتداء ولا انتهاء ولا كليا ولا جزئيا فكيف وأن له أن يعلم أمورا لا تعلم بالعقل استقلالا ولكن تعلم بالسمع والنقل الصحيح عن الثقات الصادقين أو المشاهدة من العيان كما كان يشاهد أصحاب كل رسول فعل المعجزات على يديه وستلف عليهم رحمة الله تعالى ذمه علم الكلام هذا قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى لا يفلح صاحب كلام أبدا يعني صاحب علم الكلام هذا لا يكون معه فلاح أبدا ثم أدرك ما أحمد إمام أهل الصنة ولما الشفعي عليه رحمة الله تعالى لما سئل عن أهل الكلام قال حكمي فيهم وفي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء لمن ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. طيب الشفعي كان سنة كامي أخو. الإمام الشفعي كان سنة كامي يا ها. يا شباب جميل طيب الإمام أحمد كان سند كان الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى كان سند كان يعني حتى نعلم أن هؤلاء الأخيار كانوا قريب عهد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه فهم أثبت وأوثق وأعلم وأحكم وأوفق من غيرهم الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى كان سنه كان سنه 1000 كان 164 عفوا كان سنة مية اربعة وستين وكان قبله وفي زمانه الامام الشافعي عليه رحمه الله تعالى طيب هؤلاء كانوا في في المئه الثانيه بعد هجره النبي صلى الله وسلم عليه وسلم يعني ما اصح هؤلاء منهم من كان قريب عهد جدا بعهد النبوه فهذا رأيهم في علم الكلام بما أنه علم دخيل علم غريب على الإسلام وكان نتيجة دخول هذا العلم على المسلمين أن ظهرت في المسلمين بدع وأهواء وأفكار سقيمة من عقول عقيمة بدأ بعض الناس يتكلموا في القدر ويختلعون فيه بعض الناس تكلموا كالشيعة وقالوا بإلوهية علي من أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعض الناس بدأ يكفر بالكبيرة بعض الناس أصبح مرجئ ارجاء تام بعض الناس أصبح معطل لصفات الله عز وجل فرق وجاء في الحديث أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 شعبة أو 73 فرقة كلها في النار فقال الصحاب من هم يا رسول الله في رواية قال هم من كان على مثل ما كنت عليه أنا وأصحالي وفي رواية قال هم أهل الجماعة حتى أن الذين صاروا في طريق علم الكلام وبدأوا في تعليمه للناس وتعلمه وإثبات العقائد به كلهم عند موتهم بدأوا يتحسرون على ما ضيعوه من أعمارهم في تحصيل هذا العلم الفاسد واكتشفوا أن الأمر هو ما كان عليه السلف الصالح وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم لما تخيلوا أنهم أذكى وأعلى فكر من هؤلاء ضلوا وأضلوا كما قال أحد الزرائيم الرازي أبن قال نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال يعني إيه؟ قال نهاية هذه العقول أقدام على أمور وكان نهايتها التوقف أو الربط والحبس قال وأكثر قال وأكثر سعي العالمين ضلال سعي أكثر الناس ضلال ما منه سعيدة وهذا فعلا يصدق هذا الكلام لقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي فتر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصعوا بالحق وتواصعوا بالصبر قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى لوم أنزل الله عز وجل على خلقه حجة إلا هذه الصورة لكفتهم دي استثنى الله عز وجل والعصر طفن وهذا من أساليب التوكيد عند العرب والعصر إن كلمة التوكيد أيضا الإنسان في خسر اللام في لفي التوكيد فجعل عز وجل الإنسان هذا الجنس كله في خسر يعني في نقص ووبال وخسران إن الإنسان في خسر إلا ثم أدت استثناء فيستثني من الجنس نوعا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فقال نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذن ووباء قال إن لما وصلنا لهذه الحال من التقدم في علم الكلام أصبحت أرواحنا في وحشة من هذه الجسوم لأنها دخلت في أمور ما كان يجب لها وما ينبغي له لها أن تدخل فيه وغاية دنيانا أذن ووباء ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقال ثم يقول لقد تأملت جميع الطرق الكلامية والمناهج السلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن المنزل من الرحمن قال ومن جرب مثل تجربتي أعرف مثل معرفتي كان هذا أهل اكتبار فيهم يعني رجل لا يشق له غبار في علم الكلام ولن نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قتيلة في وقالوا بل ويقول كل المناهج الفلسفية الفلسفة بقى والصفصطة الفضلة اللي تلاقي واحد يطلع يتفذك لك بكلام أكبر منه هو ما يدري عنه شيء أصلا قال لا تشفي عليلا يعني البعض قد يتوقف مع مسألة من مسألة القضاء ويفكر هذا يغلب على أكثر الناس يا رب لما حدث هذا وذاك والتي التفكير يأخذه والشيطان يستبرده في هاوية لا يدري أولها لا يدري أولها من آخرها قال يقول فما رأيتها تشفي عليلا فيش واحد مريض بسبب سؤالها أو بسبب استصار في نفسه تشفيه هذه المناهج ولا الطرق الكلامية ولا تروي غليلا وأقرب الطرق هي طريقة القرآن في إثبات الأمور الغيبيات ثم يقول ومن جرب مثل تجربتي أعرف مثل معرفتي ويختم كلامه وها أنا أموت على عقيدة عجائزني سابور انظر سبحان الله فجعل الله عز وجل هؤلاء عبرة لخلقه نعم أخي الحبيب دخلت الفلسفة الإسلامية متى فتح بلاد ما وراء النهر وبعض البلاد التي كان موجود فيها الفلسفة أغلب هذه البلاد فتحت في عصر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أو في عصر أثمان وعلي فبدأت هنا تدخل إلى الإسلام علوم ليسك منه وبدأ يظهر في المسلمين أهواء وبدع، ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان ولم يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن مثلا البعض يتكلم في مسألة جنس العمل سألة مشهورة فيها خلاف طويل بين العلماء لكن هل هل النبي صلوات الله وسلامه عليه أو هل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تكلموا في مساله جهد العمل هل العمل من اصل الايمان ولا ركن ولا واجب لا ايه الوضع ما تكلموا في هذه المسائل انما الإيمان قول وعمل كما قال الصحب الكرام وكما عاش السلف وماتوا على ذلك الايمان قول وعمل قول باللسان وبالقلب وعمل باللسان وبالجوارح والارض كل هذه من الفلسفة التي دخلت على المسلمين تجد البعض يتكلم أم صير الانسان او الإنسان أو العبد هذه مسائل ما تكلم فيها حتى الصحابة بل حتى لما جاء بادرة في ذهنهم عن هذا الأمر سألوا الرسول وفسر الأمر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهم ارتضوا جوابه صلى الله عليه وسلم عليه قالوا يا رسول الله انه إن كان أمر قد فرغ منه فعلا فعلام العمل او لماذا نعمل قال اعمل فكل ميسر لما خلق له عجيب والله منتهى الاستسلام لله عز وجل ايش معنى ان يقول اني مسلم اني مستسلم ومنقاد وقاضع وذليل لله عز وجل قال هذه ناقه مذللة او هذه طريق معبدة يعني مذللة خاضعة مستوية هذا هو معنى بالإسلام أقول أنا مسلم بعض الناس ينشغل بالمسائل ما أنظر الله بها مسرطا مجرد تضيع للوقت ما تكلم فيها الرسول يظن أن هذا سيفيده في الدنيا فليسمع كلام كبار المعتزله والاشاعره ومن شبابهم علينا أن نعمل لأمر آخرتنا ونتعلم ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه لأصحابه ونصير على, على هذا الناس حتى نفترى ربنا عز وجب تمام طيب البعض أيضا قد يسمي هذا العلم يقول لك الفكر الإسلامي أو الفكر الأصولي أصولي باطلة الأمر ليس فكرا ولا اختراعا فكريا اخترعه بعض الناس لا وحي معصوم منزل من الله عز وجل من فوق سبع سماوات إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما الفكر فهو نتاج عقول وهذه العقول قد تحتمل الصحة وقد تحتمل الخطأ والأمور الفكرية طالما أنها من عند بشر ليس بنبي ولا رسول فهي أمور خاضعة للنقاش والنقد والرد والأخ لانه غير معصوم البعض أيضا قد يسمى عنده هذا العلم يقول لك الايديولوجي الاسلامي او الايديولوجية الاسلامية اسمات باطلة او الديمقراطية الإسلامية لا ما نريد ان نسمي الاسماء بغير ما سمناها الرسول او بغير ما سمناها السلف ادوام الله تعالى علي لأن لان الاستلاحة للمفاهيم امر لا بد منه حتى يعلم كل فريق ما عنده من الحق وما عند غيره من الباطل طيب كل علم له أصول عشرة صحيح كل علم من العلوم الإسلامية له عشرة أصول ها حد يعرفها هاي يا إخوان بأبجديات العلم يا إخوانا والله يعني أي حد درس تجويد ولا درس نحو ولا درس أي فقه حتى حيعرف هذه العشرة اصول ها طيب العصوة اصول لأي علم من العلوم تعريف العلم تعريف العلم ايش هو هذا العلم؟ يتعريفه ايش؟ قلنا علم التجويد تعريفه ايش؟ علم النحو تعريفه ايش؟ علم العقيده تعريفه ايش؟ علم الفقه تعريفه, تعريفه ايش؟ اصول الفقه اصوله ايش؟ يبقى التعريف الموضوع يعني الأشياء التي يتناول هذا العلم البحث فيها يبقى التعريف الموضوع واضع العلم من اول من وضع هذا العلم بعض العلوم يعني مثلا او أغلب العلوم علوم استلاحية بمعنى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يكونوا يعرفوا موضوع حاجة اسمها مصطلح الحديث أو يقولك مثلا أصول الفقه أو العقيدة الصحابة ما كانوا يعرفوا هذه الأمور لكنها أمور صالحة عليها العلماء من باب التيسير على الناس لكن الصحابة تلقوا الدين جملة واحدة على يد الرسول صلى الله عليه وسلم بالتلقي أثناء نزول القرآن لحظة بلحظة فما كانوا عندهم او كانوا ما كانوا محتاجين إن هم يعرفوا هذه المسميات ولكن كما قلنا لا لا شاحة في الاستراحة والعلماء اصطلحوا يعني اتفقوا على هذه المسميات من ذلك تسهيل على الناس تمام كده طيب يبقى دراسة المعتقد أو دراسة الإيمان تناول كان الإيمان يسم بالله عز وجل اللي هو موضوعات العقيدة مثلا الإيمان بالله عز وجل والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشكل وطبعا هناك مسائل تتفرع عن هذه المسائل مثلا بعض المسائل لم تكن من مسائل المعتقد لكن جعلها العلماء من مسائل المعتقد لأنها اختلفت فيها الفرق الإسلامي يعني مثلا مسألة الخلاف المعتقد ولا من التوحيد لكن لما خالف فيها الشيعة عليه من الله ما يستحقون جعل العلماء مسائل معتقد مسائل الخلاف هذه مسائل الفقه مسائل الأحكام لكن لما الشيعة قالوا أنها لا تجوز الخلاف إلا في ولد علي رضي الله تعالى عنه وقالوا بإمامة 12 إمام من مثل علي بن أبي طالب جعلوا العلماء عليهم رحمة الله تعالى مسألة الخلاف من مسائل مسألة مثلا مكانة الصحابة اجعلها العلماء مسائل العقيدة لأن الشيعة اصلا في قولهم بالخلافة بدأوا يكفرون الصحابة ويسبونهم وغير من الشيعة أيضا بدأوا يقولون بأقوال شنيعة في الكرام رضي الله تعالى عن الجميع فبعض المسائل تتفرع عن مسائل المعتقد تمام؟ مثلا مسائل الإيمان والكفر حكم على الإنسان والعبد بالإيمان أو بالكفر والشرك والنفاق والتبديع إلى آخر ذلك جعلوها مسائل المعتقد لأن بعض الفرق أيضا بدأت تكون مرجئة مرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب رمى مع إيمان فجعلوا إبليس مؤمن وبعض الفرق كالخوارج جعلوا فعل كبيرة في النار ك كاف فهذه مسائل اختلفت فيها الفرق فأصبحت خاصة بالمعتقد موضوع مثلا كرمات الأولياء زي عند الصوفية مثلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين خلاص صلامة وصل إلى مرتبة شعر فيها في قلبي أنه أصبح قائد من الله عز وجل ترفع عنه التكاليف أو هل كل ما يظهر على أيدي العباد من خوارق العادات يعد من الكرامات وهل هذا حجة أن يكون هذا العبد أو هذا الولي من أوريا الله عز وجل وإن كان وليا حتى وإن كان وليا صحيحا هل يصح له أن يشرع أو يخرج ويخرق الشرع وكل أمثلة هذه الأمور تحقت بالعقيدة والتوحيد طيب ما هي أهمية دراسة علم العقيدة والتوحيد يعني عندنا مثلا ابن القيم في موضوع الدراسة هذا عليه رحمة الله تعالى لما تكلم على العلم في النونية المشهورة قال والعلم, والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذوثبياني من قيم حدد لنا العلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذوثبياني علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاءه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. بالفرقان يبقى جعلها علم بأوصاف الإله وفعله والأمر والنهي والجزاء. وجعل كل هذا في القرآن والسنة طبعا لأن ابن القيم عليه رحمة الله تعالى من كبار أهل السنة ومن كبار مجتهديهم وتلميذه شيخ الإسلام تمام عليه رحمة الله تعالى فجعل هذا الأمر كله مرضه إلى القرآن والسماء تلتسوين إذنهم بعد طيب شوفوا طبعا الكتاب أنا بعلق هذه تعليقات من عندي لأنه هو طويل إلى حد ما يعني حتى الآن إحنا ما, ما أخذنا ثلث الكتاب بما ان الحلق قليل كما يقولون الغرفة غرفتنا، ايه رأيكم لو نسروا الكتاب حتى النهاية يعني كما يأخذ من الوقت بقية يأخذ ساعة ساعتين بحيث برصي بقية وضعنا خطوط عريبة ونقاط على الطريق بالنسبة هو يدرس امور المعتقد والله الصوت اخر وكده هو اظن ان ممكن يعلم الغرفة نفسها ما في طريقة أخي السائب نجعل الصوت يعلو بها زين يا رسام. مش موجودة أخي عندي. أوه. طريقة الآن الصوت يروح. الآن يروح. جايب الآن. طيب. الحمد لله. <تصفيق> طيب نرى هميت دراسة العلم علم المعتقد ذكرنا كلام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى لما قال والعلم أقسان ثلاث لها من رابع والحق ذو تديان علم بعشاف الإله وثاله وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينها واجزاؤه يوم المعاد السن والكل في القرآن والسن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلي من كثير يبقى هذه أفضل العلوم وابن القيم عليه رحمة الله تعالى أيضا يقول أفضل العلم والعمل والحل العلم بالله وأتمائه وصفاته وأفعاله والعمل بمرضاته وانجذاب القلب إليه بالحب والخلط والرجاء يقول فهذا أشرفنا في الدنيا وجذاؤه أشرفنا في الآخرة طبعا ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في باب تقرير التوحيد ومحاربة البدع و أبيض اعتقاد أهل السنة ما شاء الله لا قوة إلا بالله فارس ثابت على جواد لا يشق له غبار وهو من هو يعرف من عرفه رحم الله عز رل ورضي عنه تمام فهذا العلم له مهمة وأهمية كبيرة في حياة الإنسان يعيش الإنسان به على معرفة ربه عز وجل وعلى معرفة ما يكون في الدار الآخرة وأهمه إلى العباد من الطعام والشراب والهواء وما يعتقد ما كان عليه الرسول صلى الله وسلم عليه إيه؟ لأن الرسول في حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة طال كلهم في النار إلا واحدة من هي يا رسول الله؟ هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي لذلك في بعض الأحاديث على الحوض رزقنا الله عز وجل وإياكم شربة هنيئا من يدي المبيه صلى الله عليه وسلم يؤخذ أقوام أي ذاب أقوام من على حوضي فيقول يا رب أمتي امتي فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثه بعدك وما غيره فيقول صلى الله عليه وسلم صحقا سحقا لمن بدل وغير بعدما كان يقول يا رب امتي امتي قال صحقا صحقا طبعا احوال النبي صلوات الله وسلامه عليه الإيمانية هي افضل واعلى ما يكون ولن تجد له مثيلا في البشر صلوات الله وسلامه عليه اكتملت عنده الاعمال القلبية وتوحيد الله عز وجل في القلب ك امرا مهما مدلد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحاول أن يسد التي قد ينفذ منها الشرك إلى هذه الأمة ويبين لهذه الأمة أنها أمة مرحومه وأنها لا تعذب لا لا, لا إذا كان هو فيها ولا حتى بعد مماته ما صلى الله عليه وسلم تمام العقيدة أصل الدين هو ما يعتقده المرء في هذا الدين وأساس دعوة المرسلين جميعا من الأنبياء والرسل من لدن آدم حتى محمد صلى الله عليه وسلم عليه وما أرسلنا من قبلك من إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده وقال قوم أعوذ الله ما لكم من إله غيره قال ههوب وصالح ونوطر يونس وموسى ولوت وإبراهيم كلهم قلوا اعبدوا الله ما لكم من اله غير ودعوه الانداء كلهم إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون العقيدة شرط لقبول جميع الأعمال وحتى تقع الأعمال صحيحة فإن كان كافرا أو إن كان عنده دخل في العقيدة أو شرك لا تقبل أعماله هناك بعض أنواع من الشرك الأكبر تخرج صحيحا من الإسلام جملة وتفصيلا فالرجل ركب على سهم ورع في كبر القرص خرج من الإسلام كما جاء في بعض الأحاديث يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية قال الله عز وجل بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون من أسلم من الإسلام استسلم وانقرده من منقادا راغبا مختارا ذليلا خاضعا لربه عز وجل وشفه عز وجل بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا في الدنيا ولا في الآخرة لا هم الأمن في الدنيا والآخرة وفسب هذا المعتقد سبب لرب جميع الأعمال في الدنيا بتحبث عليهم في الآخرة قال الله عز وجل سبحانه في عزيائه لما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كثروا بالله وبرسوله كثروا بالله وبرسوله فحتى لو تشدق ورنفق مال الدنيا جميعا حتى تقبل منه أعماله فلما أنه لم يكن الشهادة أو لم يكن شاحب توحيد ومعتقد سريم ترد عليه من الأعمال بقدر ما عنده من المفاسد والأمور الخاطئة في العقيدة قال الله عز وجل أيضا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هداء منفورة معنى ذلك أنهم عملوا نعم عملوا ما عملوا من عمل ولكن جعلوا هداء منفورة سبحانه في العلياء العقيدة تكون سوى المرء في الدنيا الشيخ عليه الله تعالى له كتاب من اسمه أسبال السعادة أسبال السعادة من أظن يعني هو يتكلم عن السعادة ذكر فيه التوحيد وذكر فيه العقيدة وذكر فيه العلم بالله عز وجل وذكر فيه القرب من الله سبحانه وتعالى على الأعمال الصالحة المسلونة على وفت ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ألبا سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن سلمكين حياة طيبة ولنجذي أنهم أجرها بأحسن ما كانوا يعملون ذكر أو أنسى متساويين، لكن اشترط الإيمان وهو مؤمن بجزاء رب، فلا نحييهم حياة طيبة، هذا الجزاء الأول، ولا نجزيهم أجراهم بأحسن ما كانوا يعملون، لا نجزيهم أجراهم بأحسن ما كانوا يعملون فيها فيها جزائن حد يعرفهم، ها حد يعرفهم. ها يا أخوان نسنا نتول لي لو تعبتم خلاص نستكفي طيب قول الله سبحانه وتعالى ولا نجذي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذه الكلمات فيها جزائي حد يعرفهم ويرتعكم أصلاحي كلمات طيب هذا جزاء هذا جزاء من جزائي وفي جزائين اخرين ها في جزائين اخرين قال عز وجل نجد انهم اجرهم اذا فهم مأجرون ولكنه ليس اجر عادي باحسن ما كانوا يعملون ثقة القرآن يا إخوة لا يقرر العقيدة مثل قراءة القرآن إنسان لما يتعلم العقيدة وبدأ يقرأ القرآن يفهم فعلا كما قال الصحابة كلما نتعلم الإيمان ثم نتعلم القرآن فنزل به إيمانا أيضا الإعراض عن الإيمان بالله عز وجل أو عن تصحيح العقيدة أو عن التوحيد لله عز وجل بيكون سبب شقاء أو العبد في الدنيا والآخرة شقاءا قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة دنكا ومحشره يوم القيامة في أعمى قال رب لما حجرتني أعمى بيسأل كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك آه. قال رب لما حجرتني أعمى قد كنت بصير مم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم ما تنس. الإنسان أيضا إذا كان سليما المعتقد لم يأتي بشرك أو غيره وجبت له العزمة في النفس والدم والمال والأهل وإن فسدت فسادا قد يصل إلى أهدار الدم والنفس والمال وغيره قال رسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الشلاة ويؤت الزكاة فإذا فعل ذلك عشر مني جما أهم وأمو لهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إذا إن كان هذا فعلا أثر التوحيد فهو معصوم النفس والدم والمال. إن نقل هذا التوحيد أهدر حق النفس والدم والمال وصار لا حرمت له. أيضا هذه العقيدة إن تم تصحيحها في النفوس وأخذها عن, عن الرعيل الأول ورعيل الجيل المبارك او القرون الثلاثة المفضلة في الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فشهد صلى الله عليه وسلم بثلاثة قرون فشهد لثلاثة قرون بالخيرية والأصدلية شرط هذه العقيدة أن تكون صحيحة في النفس هذا شرط للتمكين قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إذا إيمان ما عمل صالح إيمان فقط ما ينفع وعمل صالح بدون إيمان ما ينفع قال لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولو أن لهم دينهم الذي ارتدى لهم ولو من بعد خوفهم أمن يعبدونني لا يشركون بي شيئا الله أكبر سبحان الله وعد ومن الذي يعد الله عز وجل يعني كما يقول الناس وعد الحر دين عليه وعد الحر دين عليه فحتى عند الناس ان كان الرجل حرا مختارا لامره امره بملك يده، فهذا الوعي يكون دين عليه فما ذلك بالذي يعد هو الله عز وجل ياعبد الله الذين آمنوا منكم وعن الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كان استخلف الذين من قبلهم إذا هذه سنة شرعية سنة شرعية, يعني سنة شرعية. لما عرفنا السنة قلنا هي أي إخوة لما أتينا على تعريف السنة ثم إيش هي السنة هم. ها لما عرفنا من من ضمن أسماء تحوّل المعتقد السنة ذكرنا تعريف السنة لا احنا ذكرنا تعريف ال اللغة بنفسه لا لا عرفنا ابن رجب عرفنا تعريف تعرف اللغة بنفسه وفي تعريفنا الكلمة السنة هاه إيش هي؟ لا العادة نعم لماذا مون هنا العادة او الطريق فلما نقول سنة شرعية من سنة الله عز وجل يعني عادة الله عز وجل وطريقة معاملته سبحانه في عليائه لعباده الصالحين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرفعا عباده الصالحين وهنا في الايه وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لا في الارض هذه سنه شرعيه يعني طريقه من طرق معاملة الله عز وجل أو عادة من أفعال الله عز وجل لا يدعي المؤمنين الصالحين. تمام؟ قال ومن كفر بعد وقال ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. طيب. أيضا هذا المعتقد إن علمه الإنسان على وفق ما جاء من الانضوء الأول من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام تحرر العقل تجعله عقلا ثانيا ارتقى في منازل الرقي الإنساني تحرم من الشبهات الفاسدة من الأفكار العقيمة من القراثات التي وجدنا عليها الآباء والأمهات والاجداد. تجعل الإنسان عنده قناعة وربع بالله عز وجل وبيحي المعصوم نزل بلغه جبويل عليه السلام إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بلغه الرسول إلى صحبه فبلغه صحبه إلى من بعدهم ومن بعدهم بلغهم إلى من بعدهم جيلا بعد جيل يسلمونه إليهم من اللسان إلى الآذان ومن اليد إلى اليد قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأزلنا إليكم نورا مبينا ومن قرأ القرآن علم ذلك أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إن مجرد عنده عقل سليم غير متأثر بفلسفة أو بأفكار عقيمة وقرأ القرآن لابد أن يؤمن ما لها حل ثاني تمام طيب إذا تجعل إنسان يعلم لماذا يحيا من الذي خلقه بأوساطي وأفعالي ما هو فكرة أن أنا أعرف أن الرب والخالق المدد كلام عادي أي لو بدت تسلم من المسلمين حي يخبرك إياه لكن العجب والمصيبة منك بعض الناس يقول لك والله محتاجينك بس الت... معانا شخص محتاج انه هو يعرف الاسلام ايه هذه المصيبة طيب انت يا مسلم مصيبة والله انت يا مسلم ما تستطيع وما عندك مقدرة تعرف الاسلام والله طم كبرى والله العظيم طم كبرى ده حتى الانسان بدون علم بدون علم لو اتكلم كلام فكري من القلب خلاص عرف الاسلام الامر اتهى ما نحتاجه فلسفة ولا سفستة ولا نجيبه عاله هل هناك رجل لا يعرف ان يعرف ويصل الناس دينه والله فيه مصيبة كنت احظن جدا بل اني انا وقعت في بعض المواقف مع بعض غير المسلمين من الاجانب تكون مصيبة أنا ما ما ما أجيد اللغة الأجنبية الواحد بالكاد بيتكلم العربية فتحس بالبراره وحاسره أنك ما عندك مقدرة توصل هذا الدين والبعض ما يعرف أصلا يعرف الإسلام ولا يوضح معاني الإسلام مصيبة وهذا ربع عدة عوامل من جهل بالدين وجهل المرء بنفسه يعني كما أننا نثق بالله عز وجل لكن نثق بأنفسنا أن الله عز وجل خلقنا مسلمين وهو موفق لنا سبحانه وتعالى لابد أن يكون عنده ثقه إلى حد ما ولو بسيطة في نفسه أنه موفق من الله عز وجل لا نقول حسن ظن أو كذا لا لكن من الله عز وجل جعلنا مسلمين فهذه منا عظمى علينا يبقى لابد الإنسان يقوم على أمر هذه المهمة هو يعطيه ولو شيء بسيط من جهده طيب ايه مصادر مصادر التلقي مصادر التلقي عند المسلمين او عندنا نحن خصوصا اهل الصناة والجماعة عند بعض الفرق مصادر التلقي العقلي ايه القلب يعني عند الصفية القلب حدثني قلبي عن ربي لك اذا ظهر عليك بعلم الورق تظهر عليهم بعلم الخرق بعضهم يقول أنتم تتلقون علمكم ميت عن ميت ونحن نتلقى علمنا عن الحي الذي لا يموت كفر يواح صريح بعض الفرق المتلقى عندهم والمعتمد العقل طبعا كل الفرق الإسلامية التي تبنت مناهج الفلسف تفى علوم الكلام المعتمد عندها العقل شاعره المعتزل وغيره العقل عنده عندنا بأهل السنة للجماعة من أراد النجاة من صار خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام عقل عندنا من الكتاب الثلاث القرآنية المسموعة قدم النقل على العقل والنقل المعني به الكتاب والسنة كتاب القرآن والسنة حديث النبي العدمان صلى الله عليه وسلم عليه تجد ان ايات القرآن وخصوصا الايات المكية منها خاصة بامور المعتقد امور التوحيد امور الغيبيه الصحابة والنبي ينزل عليهم القران لتعقره العقيدة ونزع الشرك من النفوس وتثبيت هذه النفوس وتصفيه القلوب من ابران الشرك والكفر بالله عز وجل فتجد جميع او اغلب الايات المكية خاصة بامور المعتقد مر غيبية الجنة النار، الموت، الجفاء لكن تجد ان الآيات المدنية بعد استقرار الأمر وأصبح للمؤمنين شوكة ولهم دولة مستقلة أقام فيها دينهم على حسب ما ورد ربهم سبحانه وتعالى بدأت تنزل آيات الأحكام لذلك تجد المكت يغلب عليه الطابع تقرير العقيدة والأمور الغيبية والمبن يغلب عليه الطابع التشريعي وتقرير الأحكام الشرعية طيب طريقة القرآن في تقرير أمور المعتقد والطهيد عند الطرق منها تقرير مباشر للعقيدة يعني يتكلم في المعتقد الإسلامي يتكلم في المعتقد الإسلامي كلام مباشر مثلا يقول الله قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقمن وهذا في القرآن كثير على نفس هذه الشكلة والنفق من الآيات تقرير مباشر أم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق طيب تأتي في بعض الآيات الأخرى اسلوب آخر لتقرير العقيدة يقتل ربنا عز وجل جميع العقائد الفاسدة الكفرية يفتر عقيدة اليهود او عقيدة النصارى او الصابقة او غيرهم أو المشركين كما قال الله عز وجل في القرآن وقالت في اليهود عزير ابن الله وقالت في النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم وهؤون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يؤفقوا كثير في القرآن قررها الله عز وجل أو اتى بها في القرآن مرات عديدة تمام اسلوب اخر قصص القرآن قصص القرآن قصص الأنبياء مع أقوامهم مجادلين في القرآن مثلا أو مجادلات المعاندين في القرآن مثلا مثل لقمان وفرعون وغيره من الكفرة الله سبحانه وتعالى مثلا يقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما؟ رزقناكم، فأنتم فيه سواء. تخافونهم كخيفاتكم أنفسكم. لضرب أمثال. حتى تقترب الأمور إلى الألهان. قال ربي يحيي ويميت. قال أنا أحيي ويميت. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبيت الذي كفر. أسس. وأمثله. أيضا من ضمن أسلوب القرآن. تحفيز العقول للتفكير والتدبر فيما حولهم قال الله عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تبني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وهذا ايضا كثير تمام طيب المصدر الثاني احاديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه. السنة تفسر القرآن وتوضحه وتبينه قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولا يتفكرون إلى الذكر هنا إيه يا أخوة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الذكر إيه ده المعنى بالذكر السنة أحسنت أحسنت يختنى محافظ حسنًا رجع تمام ليه طيب قد يقول البعض ان القران لا. هو يقول عز من قائل عن عن الذكر هذا يقول لتبين للناس ما نزل اليهم طب ايه الشيء اللي نزل اليهم القران فيه احاديث كثيره جدا قرر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أين الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام؟ أين الله في السماء؟ حديث جبريل الطويل حديث من أحدث في أرينا هذا ما ليس منه فرورد إجماع حدكم في بطن أمم إجماع حق أحدكم في بطن أمه أربعين إلى آخر هذه الأحاديث التي تكلمت كلها عن الأمور الغيبية وتقرير المعتقد والتقليد في أمور في قلوب الناس المصدر الثالث من مصادر طرقت المعتقد والإيمان والتقليد الإجماع. والاصل الثالث الذي يعتمد عليه اهل السنة ويحتجون به طيب يبقى. القرآن اي فرقة اسلامية تقل به والسنة كذلك مع بعض الخلاف مع بعض الخلاف مثلا كلام اشاعره مثلا ومعتذره وغيرهم لا يثبتون العقائد باحجيس الاحاد او كالشيعة عندهم سنة غير سنة النار لا عندهم احجيس يتلقى معها عن ايمتي وعن اهل البيت فقط واغلابها احجيس موضوع او مكذوبة او مؤلف ايه المهم. ايش هو معتمد الاجماع طيب يا انت من وين اخترعت ولا جبت الاجماع ده لا الاجماع ما مخترع وما هو تاليف احد بل هو نزل علينا في القران قال الله عز وجل طيب من يعرف دليل حجه الاجماع ها. من يعرف دليل على الاجماع من القران الناس ناموا ولا تعبتوا صدق واضح طيب حجية السنة حجية الإجماع هل هناك دليل عليه ولا أمر صلح عليه العلماء طيب اللي ايه من كان لا يعرف اكتب الرقم واحد فيش حد عارف أصلا, اصلا الله اخونا ابن رجب جاهز انشاء الله الم يقل ربنا عز وجل في القرآن ومن يساقط الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره ومن يشاقق الرسول <تصفيق> ومن يشافق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين من المقصود بالمؤمنون بالمؤمنين يقصد مين جلب بالمؤمنين اولا اهل التفسير مديرهم خلاف ان المقصود به الصحابه لانه لم يكن في هذا الوقت وقت نزول القرآن مؤمنون غيرهم لكن الآية يصح تنزيلها على جميع المؤمنين فهذا تنبيه من الله عز وجل أنه إذا أجمع المؤمنون وهم صفوه صفوة الخلق وأعلم الخلق بهذا الدين على أمر الله بأنه لا يصح ولا يجوز لأحد خط الإجماع أو مخالفتهم تمام طبعا تحت الإجماع في أصول الفقه بقى في تفريعات أخرى اجتماع سكوتي واجتماع كلامي واجتماع والإجماع الزمني وكذا طبعا بينهم أخذ المورد عند أهل العلم ببصور الفقه تمام ير العريه في مضمون إن شاء الله سبحانه وتعالى طيب إذا اتفقنا القرآن السنة اجتماع أين العقل هاي العقل ملغي خارج هذا الموضوع لا العمر لا يكون على هذا النحو جميع امور المعتقد والامور الغيبية لا تتعارض مع العقل السليم عقل سليم من شبهات او من شهوات تنتج التعارض يعني مثلا بعض الناس واوظلا لذكر هذا المثال من شهاز جنسيا في بلاد الغرب الكافر يطالبون باقامة لجان وجمعيات ومراكز لحقوق الشواذ ولو تسألي يقول لك هذا حقي وجسدي انا حر في الامر وشواذ بقى رجال او شواذ نساء او اي شيء ولو جلست معاه تحاول اقناعه ان هذا محرم او هذا ينافي الفطره لن يقتنع ليه خلاص العقل اصبح حقيم سقيم فطره منكوسه وعنده شهوه في نفسه لن يقتنع او بعض الناس عنده شبهه فطبيعي سيتعارض مع المنقول من الوحي العقل لا يستقل وحده باثبات جميع مخالفه العقيده لكن يقررها او تقرب اليه ويسهمها فبواسطه هذا العقل نفهم ما تلقيناه عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لذلك حتى ألف شيخ الإسلام سميع عليه رحمة الله الله تعالى كتاب سماه أو أسماه درء تعارض العقل مع النقل قال إن كامل لا أقرر في هذا الكتاب يصل لثلاثين مجلد أو يزيد أنه لا تعارض بين نقل صحيح صريح مع عقل صحيح سليم ما في تعارض أبدا طيب لو بيئنا مثلا كلمة لشيخ الاسلام سميع عليه رحمة الله تعالى كان يقول كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول وإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح طبعا ويبقى الكلمة ينقلها بعضارات متواضفة ومتقاربة في كتبه كلها ولما تكلم عن العقل قال عليه رحمة الله تعالى إن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار وإن انفرض بنفسه لم يبصغ الأمور التي يعجز وحده عن ذكره أو إدراكها هذا يدلل لنا ويبين لنا ما جاء في القرآن في آيات كثيرة يحث على التدريب والتعقل والنظر والثناء على أولي الألباب والذنب الغافلين الذين لا يتفكرون ولا تدبرون القرآن تمام كده طيب أظن أن كده تطولنا قوي. صح ثاني ايه ثاني ايه يا بس ها جملة العقل والنقل يعني كلام شوكي سنة مين قال إن كل ما يدل عليه الكتاب والسنة قال هو موافق لصريح المعقول ليش صريح المعقول العقل الصريح الواضح وإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح قال إن ما تجد تعارض أبدا بين نقل صحيح سليم وعقل بين نقل صحيح صريح وبين عقل صحيح سليم قال لما تكلم عن العقل قال إن اتفل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العيد وهي نور الشمس او النار وان انفرد بنفسه اي العقل لم يبصر الامور التي يعجز وحده عن ذكرها او ادراكها تمام يبقى هذه العقيدة مدنية على اصول مص ودليل نستدل فيما نؤمن بما دل عليه الدليل خلافا لغيرنا من اهل البدع أنهم يؤمنون ثم يبحثون بعد إيمانهم عن دليل على إيمانهم. إذن نحن نرتجل بالدليل ونفهم الدليل وبعد ذلك نؤمن متواترا عن الصحابة وعن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نؤمن هو ما عليه الأدلة. يبقى الأول الدليل وبعدين الإيمان. عند آل البيت يؤمنون ثم يبحثون عن دليل. لما يؤيد ما هم عليه من الايمان فتكون المصيبه ما في أدلة إلا أدلة استنتاجيه وفي المعتقد ما يصح الاستنتاج في أمور المعتقد ما يسح الاستنتاج إذا فهذه العقيدة الصحيحة المبنية على نص ودليل موافقة للعقل والفطره السليمة هي العقيدة التي كان عليها الصح الكرام والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والله عز وجل تكفل بحفظ هذا الأمر ولا تزالوا طائفه من أمتي قال لا يبرهم من خذلهم ظاهرين لا يبرهم من خذلهم تمام طيب نتوقف هنا ان شاء الله السباح سبحانه تعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا ونجعله فينا وزنا وموزناكم ونجعله الحجة أنزه أنداء علينا إنه وريب ذلك هو القادر علينا وإفتحنا في حدث شبحانك ونحمدك نشاء الله وردائه لأخيرنا في أي حد عنده سؤال في في اي استفسار طيب هنكمل برضه ان شاء الله المقدمة او المدخل الى دراسة الاله العقيده بحيث بس نفهم ابجديات الدخول الى هذا المجال طيب جزاكم الله خير معاكم ماي